فَإِذْنَأَ إِلَى رَبِّهِ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلآخِرِينَ وإسماعيل وإدريس وذلكف لكل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذنوني ذهبا مواضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى بالظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ولجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا دارني فردا وأنت الوارثين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 لو كان هؤلاء عارِيَةَ ما وَعَدُوهَا وَكُلُّهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لا يَسْمَعُونَ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَ الْحُسْنَاءِ أُلَاءِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ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 فَإِنْ تَوَلَّفُوا الْأَدَمُّ تُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَبِّ أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُعْدُونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَمِ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ قَالَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ وَرَحْمَنُ الرَّحْمَنِ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ